يا رب يا رب يا رب عبادك س و ا ن ا كثير وليس لنا رب سواك عبادك سوينا كثير أليس لنا رب سواك؟ أتعذب بالنار و ج ه ا كان لك س ا ج د ا أتعذب بالنار ل س ا ن ا كان لك ذ ا ك ر ا أتعذب بالنار ب د ن ا كان بين يديك ق ا ئ م ا أتعذب بالنار قلبان خلق خاشعة العيون بين يديك دامعة والقلوب لك خاشعة والأكف بين يديك ضارية يا ر ب ه ذ ه العيون لك دامعة والقلوب لك خاشعة والأكف لك م ا ر ع لاهم إنا نسألك رواك والجنة، لاهم إنا نسألك رواك والجنة.